الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده, لكم المادة, لكم هذه المادة الحمد ل رب رسول أرفع الدرجات الرتب وأصحابه العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المقامات المنازل على وعلى آله أجل أجمعين من أجل المقامات ومن أرفع الدرجات ومن أسمى المنازل ومن أسمى الرتب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 هل هو ح ق ي ق ة ن ا ف ذ ة في سلوكياتنا ومعاملاتنا لمجرد أ ن ي ن ج ا القلب ق ض ي ة المعايش و ا ل أ ر ز ا ق ت ض ط ر ف سكينته و ي ح ت ز يقينه ويضعف على الله توكله واعتماده ويضعف توكله واعتماده ويضعف يقول صليه حيتهزه الديني ومنعني على الله على الله لما الله ملامع العفوة امرق ما دائر أقل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 وثوابت اليقين وحقائق الدين في نفوسهم عند الارزاق والمعاش مجرد ما زول ازول يكون مؤمن مما ذ ك ر ب ك ر ة الفزيك وجيف ا ض ي بعدك ذ يصيبه الهم ويدخل عليه التوجس والقلق يا خ ي تحس في العشا ق ل ت ا ما هم لا مانع لما اعطيت ولا معطي للمناعه أ ص ب ر ما ت ج ه ج ة لكن ا ل ج ه ج ة ب ت ج ي إ ي م ا ن الحبوبات بجواين يقولوا ليك الله ما ش ق ا ل و حنكا وشنو انت عارف طلاب الجامعات و ا ل أ س ا ت ذ ه وكل الناس محتاجين الايمان ل أ ن ه ده إ ي م ا ن عالي إ ي م ا ن الحبوبات البسيط الله ما شجعوا حانك ن ضيعوا ده قائم على حقائق اليقين, على حقائق اليقين. وحقائق اليقين ا ل آ ن مفقود لمجرد أ ن و ل ج الناس باب ا ل أ ر ز ا ق والمعايش ت ح ت س ق ن ع ا ت ه م ل ك د ه ا ل ع ب ا د ة ص و ر ي ة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 موضع التعالي لله يذل يقول لك فلان لا ب ق و ل رافع قرعينه يقول رافع شنو رافع نخرتو ه فلان دا رافع ن ده ش نخرته ما بقول رافع الدين ولا رافع ورافع نخرته. بهذه ق ق و ولا ل الدين رافع رافع ر ع ي ن ب ه ا ل ن خ ر ة والانف موضع التعالي أ ن ت تذل به لله ذلا ما بعده ذل اكرم موضع و أ ش ر ف عضو عندك في ظاهر ا ل أ ع ض ا ء وبهذا ا ل أ م ر تسجد و ل أ ن ك في ح ا ل ة سفول وذل يناسب ذكر سبحان ربي ا ل أ ع ل ى ل أ ن هذا العلو لم يكن علوا مطلقا إ ل ا بعد أ ن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 وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين كان هذا من أ ذ ك ا ر ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في السجود فمعاني ا ل أ ذ ك ا ر القائمه على ق و ة الاعتماد أ ن ت إ ذ ا قلت الذكر تسبيحا أ و تحميدا أ و تكبيرا أ و إ ج ل ا ل ا أ ت د ر ك المعاني وتنفذ إ ل ى الحقائق وتعرف ما معنى الذكر و م ا ا ل مراد منه ولذلك أ ن ا أ ق و ل هذا العصر مع ما ف يحتاج ه من التقنيات ي إ ل ى بعض اليقينيات ل أ ن الغيب عن الناس بعيد أخواننا ال ال ال الآن ودي فيها في إياك بالذات الجنة غيب النار غيب الصراط غيب لكن يحتاج إلى إيمان عالي الصراط نجي نستعين لكن إلى وديح في غيب غيب غيب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 بالغيب أ ع ل ى درجات ا ل إ ي م ا ن العصر الذي ي ت ع ا ر م فيه التيار المادي تتضاءل الحقائق ا ل ي ق ي ن ي ة و ا ل غ ي ب ي ة عند أ ه ل ه ا ل آ ن الناس إ ي م ا ن ه كله بالمحسوس كل شيء محسوس مع شوية انترنت ل ع عشر م قامت ا طوابق ا ر ف ض ا ئ ي ا ت حدث في أ م ر ي ك ا يحدث وزلزال في إ ي ر ا ن ت ق ل بالفضائيات ي ج ي ك ا ل ش ي كما هو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 وفيها ا ل ث و ا غ وفيها مصانع العربات وفيها الكريتسيدات في الدنيا كله ا وفيها اللاندكروزات في الدنيا كله ا يا والأراضي كبير الزراعية والمصانع الذهب دبي الموجودة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 فيصبح ا ل إ ن س ا ن عن حياته منبتا وفي الزوايا سجينا وحبيسا دون أ ن يعمل في الارض فامشوا ي ل ك سوف حياة م ع فقط المتعة الجسدية ا في مناكبها وكلوا من رزقه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 منزلة ا ل ل لا خ ة ت ق ب ل المزاحمة و إ ب ر ا ه ي م عليه السلام قد أ ح ب ولده إ ب ر ا ه ي م ل أ ن ه أ ن ج ب ه وولده على كبر و ل د إ س م ا ع ي ل بعد ما سنت قدمت به خلاص ا ل م ل ة ا ل أ و ل ى ساره آ ي س ت أ ن ت أ ت ي بولد هو خلاص كبر فلما حملت هاجد هاجر شعر إ ب ر ا ه ي م بسب سب ا ل ع ا ط ف ة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 وطرحه بين يدي الله يا ا خ و ا ن ي ن شوف قال تعالى فاصبح فؤاد ام موسى فارغا عندنا تفسيرين التفسير الاول فارغا من بعد ث ق ة في الله يعني هي خايفه على الولد ربنا قال أ و ح ى ل ي ه ا انا رادوه إ ل ي ك وجاعلوه من المرسلين ث ا ن ي بعد ذلك ما تكفر قال لي ب ي ق ما له فاضي ما ش ا ي ل أ ي هم أ و أ ص ب ح فارغا أ ي فيه موسى من كل شيء فلم يعد عندها ق ض ي ة إ ل ا واحد إ ن كادت لتبدي به لولا أ ربطنا على قلبها لتكون ا ل آ ي ة فمعناه الحق ع ب و د ي ة ا ل ع ب و د ي ة القلب طيب نعيش في نحن عصر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 قال ل ه أ ن ا بشكو ا ن ه أ ن ا يعني قلبي ما ي ا ه و هل عنده دواء إ خ و ا ن ن ا شوفوا ا ل ع ب ا د ة قلت لكم على درجات يعني الفرض ليس ك ا ل ن ف ع ما تقرب عبدي الي بشيء أ ح ب إ ل ي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى احبه ف إ ذ ا احببته كنت سمعه يعني معناها يصير معناها العبد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 نحن نشعر أ ن الله ليس ل بعيد إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب ولكن نشعر أ ن قلوبنا ب ع ي د ة ما قادر تستوعب معاني ق و ة الله وقهر الله أخواني لا هذا ناس بعيد وكل شيء الله والله كل شيء. ليه؟ لأن الناس درجة التعامل الشيء المحسوس يعني الواحد تقول يا وكل كل ليه؟ قلت لك لأن قلت لدرجة عنده أن أخي أسأل تقول يعني عندك شيء في بعيد شيء بيد شيء مصيبة مع الله يقولك لكن ل ل ه ي ح ت ل ى ن ك و ا ك من يكون هناك من يكون ه ن ا ت م ش ي ل ز و ر أسأل من يكون هناك من يكون ن يكون ه ن ا من و ن هناك من ي ك و هناك من يكون ه ا ك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ن يكون هناك من ي ك ن هناك من ي ق و ل ك د ن ي ك هناك م يكون هناك من يكون هناك ل هناك م ي هناك من يكون ه ا ك من يكون ه ا ك يكون ا ك م و ه ا ل ل ن يكون هناك من ي هناك من ي ك ن هناك من يكون هناك م يكون ا ل من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ي ك ن هناك من ي ك ن ه ن ا ي من يكون هناك من يكون هناك من و ن ه من يكون ن ا ن ي ك ه ن م ي ك ه من يكون ا ك م ا ك من من من من يكون ه ا ك من من ن من من من م من من م بسخوة رب اللهم م ش ا ل لا مانع لما أ ع ط ي ت شو اللهم لا معطيك اللهم لا مانع لما يرضيك ما ما الله د يديك, يديك عن طريق الناس الماذا يرضك ي يكون مسؤولك قلب يصدق ليه؟ بل و بعد ما ت ص د ق و ت س ت ل م يقولون لك ان ت د ب ع و ا المدير ذاته ت ق و ل و ه يا توتا يمدليهم ما شعرت لان الله يدك شوفتم الله يدك تفضل ازور ا ل ي ع ن ي ق ر ف ي ا ل ع ب ا د يدك ي هو شوف و ما ش ا ع ر عشان يوريك اقول انا اقول ان ا ل ل و ي ق و ل ل ن ا ا ل و ز ي ر د ج س هل يمكنك ان وزير دغس؟ يا خ تقول الله صخر س ي ودّانا م ع ك الله سيحرمك ص ح يقول الله سيحرمك الله سيحرمك الله سيحرمك الله س ي ع ر م ك الله س ي ح ر م ن الله لا سيحرمك ما الله ا ل سيحرمك ا ت الله سيحرمك الله سيحرمك د الله ا ا سيحرمك الله ل ي ح ر م ه هو جوهر ا ل ع ب ا د ة ولذلك العباده عنده خ ص و ص ي ة ولذلك خصصت بقوله إ ي ا ك نعبد إ ي ا ك نعبد على سبيل الحصر تفيد الحصر فتخرج كل معبود سوى الله إ ي ا ك نعبد لو كانت ا ل آ ي ة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 ل أ ن تقديم الضمير على, على, على الفعل ل ل خ ص و ص ي ة و ا ل ت ق ص ي ص ما نعبد نعبد فعل ك و ي س إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين طيب هذه العبوديه التي أ ت ح د ث عنها ا ل آ ن إ ن ا ل إ ن س ا ن يعني يقين مهزوز لماذا لا يدعو الله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 ل أ ن ه لو لو حسنا نجب يصل ي ومسلمين لكن الواحد نادر ما ي ل ج أ لله ي ا ل ما ي ل ج أ لله ي طوال ا في أ ي ح ا ج ة مع ان السلف يلجا الى الله في كل شيء قال إ ذ ا قطع شسع نع ل ي أ ح د ن ا سال أ ن أن ل يسلحه ه أن الله في ا ا أنا في المالك قال م ان قطع شسع ع ل يصلحه أحدكم ف س ف إ ن ه إ ذ ا لم يسره لا يتيسر ر س ا ل وقال ليك ا ل ن عال س ي ر ة انقطع ط وقال ان ق و ل يا الله سهيليه بعدها تمشي تفتش لو قت ل يا الله واحد ي س م ع ه يقول لك يا الله يا خاله لا تدخلوا في اي حد ما دار يا الله أ م ش ي ل نقول تصلح النعم يا الضايع ق يا الله المؤمن ل أ ن ه ي ر ج ا إ ل ى الله في كل شيء شرع الله ا ل ا س ت خ ا ر ة الدين فيه ا س ت خ ا ر ة و ا ل ا س ت خ ا ر ة ق ا ئ م ة على شواهد ا ل إ ي م ا ن وحقائق اليقين شوف اللهم إ ن ي أ س ت خ ي ر ك بعلمك و أ س ت ق د ر ك بقدرتك واسالك ي م ده ا ت ف ر بس ي و من, من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. إنك دي دي الفضيل إنك إلى أنت أخوانا دينا يقين من لذلك تقدر وتعلم أتى أقدر وقال جدا الرجل ولا ولا الغيوب أعلم علام لله عال لما العياب له أ ش ك و من مرض البعد عن الله هل من دواء وهذا مرض أ ن ا يبدو لي كلنا بنعاني منه ا ل ق س و ة و ا ل غ ف ل ة عن ا ل آ خ ر ة و ا ل غ ف ل ة عن ا ل أ ذ ك ا ر نقول اذكار ل ا ه ي ة قلوبنا يعني في ما في ما فيه فيها قال له الفضين عليك تشعر بعمق العبادة ما ما قال وقوة له بعروق ا ل إ خ ل ا ص ا ل إ خ ل ا ص عنده شنو عروق ت شوف عروق ا ل إ خ ل ا ص و و ر ق الصبر وعصير التواضع و ض ح و ا في إ ن ا ء التقوى وصب عليه ماء ا ل خ ش ي ة و أ و ق د عليه نار الحزن والبكاء والندم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 من المعاني ا ل م ه م ة جدا في إ ي ج ا ك نعبده بعد ذلك إ ذ ا ت ح ق ت العبوديات المحبه وكذا يجد العابد لعبوديته معنى يعني اعطيك مثال من العبوديات المفقوده في عاصمنا عبوديه الانس بالله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 ذ ل ك قال أ ب و سليمان الداراني أ ه ل الليل في ليلهم أ ش د فرحا وطربا و أ ن س ا من أ ه ل اللهو في لهوهم حسن الحفلة كان شغالة. أنا خبر للحفلة خبر. في أه؟ في بيقول ما مندمجين. صح صح لحد كان أنت تأخرنا مندمجين شغالة بيجيبوا بيجيبوا الساعة ما لا ما اندماج خاصة قالوا بعد ما خبر بقول ذلك يعيز يقول كده مندمجين بعد لحد الصباحي طبعا كانوا يمضي لحد الساحل ا ل هل ا ل آ ن بقيت لحد الصباح ولا ما بقيت ها ويجزون ينفخ ل ك بالمكرفون و ي ل ك مازال الليل طفلا شنو يحبو عشان اسوي شنو الليل ومن الليل فاسجد له و س ب ح ه ليلا ط و ي ل ة الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ل ا ن صح جال الناس الغايمين اللي الليل بسالوا يقعوا ل يسجدوا مفات مبسوطين أ ك ث ر من الناس ا ل ل ي في ا ل ح ف ل ة ق ا ع د ي ن يبشروا مبسوطين ويربصوا و ي ق و ل ط ا ن ي ويصفروا وكذا و ع ي د الفاصل ا ل ل ي من جديد كويس ومحمورين ولا حتى لو مامحمورين م ح م و ر ة أ ر و ا ح ه م وعقولهم أ ه ل الليل ع ن د ه م شيء عجيب من ا ل أ ن س بالله يقولون رجب عنهم إ ن ه م قاموا في جوف الليل فوقعوا وقعوا بتوقيع ا ل ع ب و د ي ة لله وقعوا نحن ع ب ي د ك ي الله ا توقيع الليل ا ن ه نحن ش ن و ي خ و ل و ن بان الميتم شيء يعملون في النهايه ممكن تبسمو ي ساكت لكن ماذا ع ن ه ش نحن يعني ختم عليها وقعوا عارف التوقيع شنو قال وقعوا توقيع ا ل ع ب و د ي ة صحائفهم خدودهم ومدادهم دموعهم يعني الحبل ال ال ال الكتب بيت ا ج و في الليله و ا ل ع ب و د ي ة دموع و ا ل ص ح ي ف ة الكتب فيها معاني ا ل ع ب و د ي ة الحق والمضو هي الخدود ولذلك قال صحائفهم خدودهم ومدادهم دموعهم قاموا على قدم الذل أ س م ع الكلام ده قدموا حاجتهم في شنو في توقيع التوقيع قال شنو كويس ماذا قال إ خ و ه يوسف ليوسف عليه السلام فالله لقد اثرك الله علينا و إ ن كنا لخاطئين قال ت أ ت ي ه م ا ل إ ج ا ب ة لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم هو أ ر ح م الراحمين في هذه اللحظه قال يحملون مزامير أ و ن س مش ذكر بغنو مازال لتنفذ نحمو زور ا ل ق ر آ ن لمن يكون ي ط ل ا ل ق ر آ ن بلا الناس د ا ي م ي ن مفزوجه ب خ ب ر ه و د ه ص د ق ب ا ل م ن ا س ب ة لذلك يقول ابن رجب ا ل أ ل ف ا ظ في جوف الليل وعبارات العابدين في ر ا ئ ع ة السحر تتزين وتتراقص وتتجمل بالصدق والاخلاص إ خ ل ص لأنه زول وصليوا والناس الناس قارفين نايمين دايما شوفوا دايما دي ناس عبو جوفوا عبودية ا راقية ا ص ة عبودية ق ي قال, شنو؟ قال مقاصر قدس يحملون مزامير أنس مقدس اللحم الذي ع ذ ف و ه ب ا ل ح ا ل توحيد في رياض تمجيد ب ش د و المثاني ا ل م ؤ د ي ة إلى تلك المعاني الى م ع ا ن ي إ ل جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر كان الحسن البصري س أ ل ما بال المتهجدين أ ن ظ ر الناس وجوها بالنهار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 ولا يخفى عليك شيء من أ م ر ي أ ن ا البائس الفقير كده منه؟ كده منه؟ المصطفى ب و كده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام العبد فعلا أ ن ا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر بذنبه سبحان الله و أ ي ذنب الله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 فبعد ذلك لا يعجبك شيء من الدنيا حتى لو فقدت شيء ما ا ك ت ر نفسك انك تناقص معاني الغنى بالله ومعاني الذل لله عز وجل أ س ا ل الله تعالى أ ن يوفق و أ ن يعين وان يتقبل ونحاول إ ن شاء الله بعد ا ل ص ل ا ة أ ن نتحدث عن إ ي ا ك نستعين في بعض دقائق ثم نجيب عن ا ل أ س ئ ل ة والله تعالى أ ع ل ى وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه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 والا يستعين بغير الله سبحان الله حتى ا س ت ع ا ن ه بغير الله فيما هو جائز م ا فيه ا ل ا س ت ع ا ن ة العون في عون البشر ب ق د ر عليه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الله في عون العبد ما كان شنو العبد في عون من في ع و ن أ خ ي ه ما اذا ك د ت تعاونه في ا ل ش ي ء ب ق د ر عليه بالرؤمن ذلك تركها ذلك يدل على كمال التعلق والتوكل وابن القيد يقول ا ل ا س ت ع ا ن ة هي التوكل يعني هي التوكل شنو؟ التعلق ا س ا ا ن ة ت ل ع بالله وانصراف الهمه الى الله وعدم الانصراف إ ل ى المخلوق هو على مقامات من بالمناسبه توكل على, على الله عز وجل في الدنيويات صلح يا ح ي الله صلح ليه ك دكان يا الديني الله ا دقى ليه ك ناصيه يا الله فرن في المحطه المعينه يا الله دكان في السوق المحلي تستعين و... به, به في الدنيويات وان أ تستعين به في الدينيات يا الله زي, زي القول اللهم اعني عبادتك ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ت ك و ف ش ن ه هذا هذه ا س ت ع ا ن ة بالله على م ر ا ل آ خ ر ة الثالث التوكل على الله في كل شيء حتى عدم طلب الدنيويات من الناس ودي درجه عاليه جدا مثل يقول أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه أسر إلينا رسول الله ولا تسأل أبكر رسول الناس إلينا الله قائلا ولا قال شيئا فكان إ ذ ا سقط صوت أ ح د ن ا من على ناقته لا ي س أ ل أ ح د ا أ ن يناوله إ ن م ا نبركها ونرفع صوتنا صوتنا لو وقع م ل ن ا ي ق وقع م من النادر أمور تنافي أصل التوكل ا إ ن م ك بتوكل وبتوكل أكثر زيزول على البشر على الأسباب على الأسباب من من مسببه ويتعلق بها هذا شنو شرك وفي نوع ينافي كمال التوكل يعني مبته ا مشرك لكن الافضل تخلي زي شنو قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سبعون أ ل ف من أ م ت ي يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عقاب بغير حساب ولا شنو؟ عقاب فذكر قال الذين لا يسترقون يسترقون تقول لي زوري المواجعين لي فذكر راصد قرآن ولا قال لا أخونا شنو؟ تقول أقل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 اقررنا ا ق و ر ن ا اقررنا اقررنا اقررنا اقررنا اقررنا اقررنا اقررنا اقررنا اقررنا اقررنا اقررنا اقررنا اقررنا ي ق ر ر ن ا ا ق ر ي ن ا ا ق ر م ن ا اقررنا اقررنا اقررنا اقررنا اقررنا اقرررنا اقرررنا ا ق ر ما ن ا اقرررنا اقرررنا ل س ب ع ة في الذهن العربي لفظ مضاعف عدد يتجدد طيب قال المولى سبحانه وتعالى إ ن تستغفر لهم سبعين م ر ة فلن يفرضوا لهم سبعين م ر ة معناه كان غ ف لنا سبعين مره ما بينفعوا لكن كان عملنا واحد س ب ع ي ن ممكن ينفع بينفع واحد سبعين. مية بينفع. سبعين معناه ح ا ج ة ك ث ي ر ة جدا ان تستغفر لهم سبعين م ر ة يعني مهما تستغفر لهم ف سبعون أ ل ف سبعون ي ن ألف ا ح د ث ل الف ث ة أ لحد على م سبيل المكاثر معناه في ناس كتار جدا من ا ل أ م ه حيدخلوا بغير حساب والعقاب حافظوا ل كمال التوكل والاعتماد على الله ى إياك نعبده لما جاءت بعدها نستعين تعني نعبده لأنه إياك و ل على الله ولا التوكل الحقيقي قل ا ا ع ت م د ي ي ص ن ا إ ل ا ما كتب الله لنا ومولانا وعن التوكل ل ل ه ف ي المؤمنون التوكل عن الله بس كده الجول الله أنا متوكل على الله يا أ خ ي ما كانت تمشي ا ل م ح ك م ة العليا ي قال لك ف و ض أ امر الله تقول ا ل م ح ك م ة العليا يقول لا اعمل د س و ر والله يا أ خ ي خلاص انا فوضى ا ب ر ي لي الله يقول ل ا ز ل أ م ش ي ا ل م ح ك م ة العليا يقول ل ه وبعدها في د س و ر ي ه ياخذوا ي قال لك الله لا م م اعتماد في زيادة ده بتوكل على الله تامه هنا انظر لهذا الكلام ال ال ال ال قال لك لا يسترقون ولا يكتوون ا ل ك ي م ه حرام الكي ما حرم يعني زور كان ا ك ت و ى ما بيكتب و له اثم ولا بيكون فاسق ولا عاصي لكن إ ذ ا ا ك ت و ى معناه نافى ك م ا ن التوكل ولم ينافي أ ص ل ه و ا ل ث ا ل ث ة ولا يتطيرون والتطير ل هو التشاؤم التشاؤم يختلف عن, عن الرقية طلب ا ل ر ق ي ة وعن الكي في ان التطير ينافي أ ص ل التوكل أ ص ل ه يعني زول بالطير ده ب يخش في الشرك أ م ا زول بالتوى لا يخش في الشرك لكن طالما أ ن ه اكتوى يعني انصرف قلبه إ ل ى هذا الكيد و إ ذ ا طلب ا ل ر ق ي ة انصرف قلبه إ ل ى إلى ا ل ر ق ي ة و ا ل أ و ل ى ترك ذلك أ م ا التطير حرام ج م ل ة وتفصيلا ولذلك جمع ذلك وعلى ربهم يتوكلون فسبب دخولهم ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عقاب ق و ة اعتمادهم على الله وسبب الاعتماد على الله ا ل ث ق ة في الله يعني متى تستعين بالله لما تثق فيه كويس أ ز و ل لما ا س أ ل الله يقول الله مدانا الله م د ا لعجزه ولكن لخلل فيك وفي دعائك أ ن ت لانه قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذا العصر ينبغي أن يكون عصر ان ل ل والاعتماد على الله ت و و ك ا خ ن ا لماذا؟ يكون ه هذا ا الأحبة العصر أن ينبغي ي عصر التوكل والاعتماد على الله والاستعانة به والسبب به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 ب يطرحوا مشاكل ويقولوا مشاكل ي ع ن ي ع ج ي ب ة جدا جدا و ب ي ب ث و ا إ ل ى الخلق كويس يعني ا ل واحد يقول لك والله شيخنا عندي ولد عيان عنده سرطان في الدم و أ ن ا د ا ر ع ا ر ض في الاردن وما ع ا ر ف ب ك ل ف كذا من الملايين و أ ن ا مشيت لناس ز ك ا ه و أ د و ن ي مئتي ن أ ل ف و المحسنين يعني لمولي و بعت بيتي لنا يبيع ح ص ل لنا بيتي و ي ش ف شيء على الوالده في الاردن و ي و كذا و ا ي ق ا ل ل م انا تمت أ داير م س ا ع د ة عنده مشكله ة ذ ه م ش ك ل ة فعلا ح ق ي ق ي ة واحد ت ا ن ي يقول لك والله أ ن ا يا شيخنا مشكلتي ده واحد ا ت ص ر بي قبل يومين مشكلت ام و أ ب و ه بالشكل هو في ا ل ج ا م ع ة و أ ب و ه ق ا ع د كاجر أ م ه فيهن هم ا ل أ و ل ا د الشطارين ا ل ا ز ا ل م ر ق و ا من ا ل م د ر س ة وشغلوا انا طلبه انا مستعيلهم واحد في س ن ة ت ا م ن ة واحد في س ن ة تاني ة عالي و ا ل ا ث ن ي ن مرشحين يكونوا أ و ا ئ ل على مستوى ا ل و ل ا ي ة أ ب و ه ا ل نكايا في أ م ه ن قال ل يا أ بني ا وضع ا ل ل ي لكن ب س ل ا ع ر ف الدين أ ن ا أ ص ر ف مع أ ب و إ ذكي ف وحدة حكت لي م ش ك ل ة والله من أ غ ر ب ما سمعت إ ن ه ا عندها ع م ا ر ة خ م س ة طوابق حقتله ومؤجره شيء يتعتد الناس و ق ر و ش ة وذهب ب ا ل خ ز ن ة عندها ولد في س ن ة ت ا م ن ة ربنا ابتلاها بالولد د ه شوف والله ي ا ي ت ا ل ا ت ل ا ت ح ا ر قالت الولد د ه لو ق ا د د ا ل مليون أ ن ا بعده بدي ا ل مليون مزاجه يسرق من الناس ما بشل منه بس بسرق مزاجي م سرق و ح د ة ث ا ن ي ة برضو ض ر ب ت ل ي التلفون والله لا اعرفي سماء لا أس... قالبت أس... قالبت ضرب لي م اقول لك سماء و ق و ل لي عندي مشكله شيخ عندي سؤال أ ق و ل لك افضلي و ح د ة قالت ان هي ه س ا ك ن ة في الشقه بتاعت ع م ا ر ة ابوها أ م ه ا م ك ا ي ر ا ه م وراجلها ما شغاله وكانت ه أمهم بشهوا ي يبيت في ي أولادة أ القوى وقالت و اللحمة ناس ب ل و في الدجاية المحمرة عيشها د ب و و ب ب ك ك ي و اشكالات كويس وواحد يقول ليه؟ الولد بتاعتي ما عارف عنده علاقة ليه أنبت مع ا ب ومشهر م ح م ة ونسب و ا تتزوجه في ا ل م ح كثيره م ة إشكالات إشكالات ك جدا المجتمع مليء ب ا ل إ ش ك ا ل ا ت طيب كثير كثير يعني قاعد احكي ليك ا ن ي قلت و انا على حسب ت الامتحانات والله مشاكل تسيب على مستويات ك ث ي ر ة جدا رجال ونساء وشباب وتجار ومسؤولين وفقراء اغنياء هم هم أ ي زوم مش كتب ر ك ي س أ ل و ا انا ق اريد ه ن ش و ف اخر الناس دين الحدوين باتفاهم طبعا معا ما عندي, أحيان له مشكلة. عندي ده يعني شوف ولا أنا جروش لكن ش ا له م ل ة ع د ده ي يعني جروش شوف و لينة ل انا كده ع ا أ ن اقول لك ان بقوم هذا هو حل ربما روحي د ا و د ف ع إ ي م ا ن ي ة ب ق و م بتناقش معهم اي زور ي س أ ل ن ي كويس ولا يكلمني ا ح ك ي ل ي أ ق و م ب س أ ل ه بينو بين نفسه يعني مثلا ي ق و ن على مدى الشهر تحصل تسال ك ث ي ر ة من الولايات من الخرطوم هنا من البطاقه من المبايات في ا ل ن ه ا ي ة أ ي زور مساله بارك هل طرقت كل ا ل أ ب و ا ب هذا ه سؤالي انت كل ا ل أ ب و ا ب يعني خلاص يعني طرقتا ولو الله يا شيخنا كل ا ل أ ب و ا ب نطرقتا ه أ ق و ل له هل طرقتم باب الله في ر ا ئ ع ة ا ل س ح ر وفي وقت الدجى تمنيت واحد غلاي اي كل هما بزوجا اي كل ه الغلاي والله ا شيخ ك لا ه ف بس قالوا أ ن ا اقول لها اقفل ب ا ل خ ي ل ا ن ه س أ ل الله يا من فتك ب ع د ذ ا قام زهيد يستجاب ل أ ح د ك م ما لم يعجل يقول دعوت دعوت فلم أ ر ى يستجب لي فيستحسن ويدعو الدعاء كلهم قالوا لا قلت لهم بذات الضراعه وبذات العبرات التي سكبت والدموع التي أ ن ز ل ت وبذات الذل قدموا شكواكم وقت السحر لله وسوف ت أ ت ي ا ل إ ج ا ب ة ح ا ض ر ة يعني كثره الاشكالات في العصر توجب الرجوع إ ل ى الله إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين قال إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني إ ل ى الله ط ب ع ا ه و ا لن يقلني طيب الله سالتها الله ولدي حمشه اردن كيف اقول لما ت س أ ل الله بعدك تمشي لناس الزكاه بدل ما ي د و ك ميتين ح ي د و ك اثنين مليون بدون ما يشعر المدير ل أ ن ه يجيء أ م ر ي من فوق ب يصدقها بدون ما يشعر ولما ن ت م ش ل المحسنين بدل ما يدوق مليون ح ي ل م و ا ا ل ع ش ر ة كل ا ل أ م و ر تفتحت ا ل س ه ل يعني الغرض من ا ل و ج و ء إ ل ى الله مش ا ل ف ع م المادي القاصر لذلك أ ق و ل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين هي من أ د و ي ة ع ص ر ن ا وهي تعالج قضايا ك ث ي ر ة جدا ش ا ئ ك ة في حياتنا وتجعل سكينه قلوبنا المضطربه تعود مش والله والله يجيبوا وعندوا ل ل يقول بالدين قال قال والله مشهور جوب نزلوا لك الله الخلف للشيخ العرب الليل هذا ما اثنين جائم الشيخ عرب من عنده أكرمهم فيه أعلقوا للناس تعود ت م دي س ق ا البهايم عملوا للعلوقة بعدين قاعدوا قالوا ع للشيخ ا نحن عندنا الموضوع قالوا موضوعكم مقضي قبل ما تقول كده خلوا هتصبح الناس ديالي ل ت ع ش و ا شيه و أ ك ل و ا م ر ا ر ة ورقدوا والصباح جاتوا الكافتينات ا ل ط ا ق ش و ل ح د حسن ما حقوا كان لون تراب ي ح ب ة قرشات ي لسانفجر العوبه اداون القروش و ر ف ع لون التراب ي لما مشوا بعدين راجعين في ا ل خ ل ا العرب ي ط و نسمع اخوه قالوا بالله حس أ ك ر م الله و ل ا ح ا ج محمد、ده. قال لي العربي الثاني اذا الفهم ا قال له اكرم الله لكن حاج محمد يقدر ع ل ك حال حال الله كريم لكن ب ت أ خ ر فهمه الضيق لكن ليه حاج محمد يديك حال حال هو الفهم الصحيح حاج محمد نفسه كان الله ما هذا يديك حاج محمد ه يديك معناه اولو ع ن د ه دين بقول ي شنو بقول ي ما بقول حاج محمد دا بيقول ب يقول الله داني و س خ ر ل ي منه س خ ر ل ي شيخ العرب لكن ضعف عشان ك د ه ا ل أ ن ب ي ا ء قالوا إ ن م ا أ ش ك و بثي و ش ز ن ي إ ل ى الله فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري إ ل ى الله إ خ و ا ن ا شوف دا د ا ئ ر ث ق ة في الله و ق و ة اعتماد شوف سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أ ب ي ه وعن جده طايف بالبيت الحرام في الطواف ج ا ء ا ل خ ل ي ف ة ا ل خ ل ي ف ة طايف ويا طايف وبعدين تتصحب يطوفوا الخليفه لقا الناس كلهم بيجوا في ا ل ط و ا ف يسلموا عليه و ي س أ ل و ه هما شي يطوفوا قام قالوا هذا عالم ا ل م د ي ن ة سالم بن عبد الله بن عمر ا بن الخطاب قام وجاهو وينتهى خلاص يعني سالم انتهى الخليفه مسكه قال له يا سالم أ ت ر ي د منا شيء لانك حاجه مننا يعني أ ف ض ل قلت له شنو طبعا ده مش رئيس د و ل ة ده رئيس الدول كلها كان ل أ ن ه أ م ي ر المؤمنين الوكت د ا ك بيحكم اليمن والعراق والشام شوف يا كم د و ل ة والحجاز و إ ف ر ي ق ي ا و خ ر ا س ا ن دي كلها تحته ي ع ن ماذا يقول له لو في كده له أما أستحي ان هذا المحل الذي يمكن ان أما يساله الله في هذا الموضع يا خالد طيب بالبيت أ ن انا لديه م ه ن ش ا ن ي س أ ل ان ل ل ه ه ا أنا ه ن ا أسأل كده و ا ل ل ه إ ي م ا ل يقول لك ه بس ش كشك في المحلي السوق ك بس في السوق المحلي ماذا يقول غ ي ي ر ه ولا ليه بسم ا ا ل ل ل في إ الله ا الرحمن ا ا ج ة ل الرحيم إذن ل لا اعرف الجاية م ا ق ا ل أ يفعل حاجة ا ل ل خ ي ة ط ل انتظروا برنا م ا مرق برنا ق ا صحب ل ها أنت قد خ ر أتريد ج ت م ن ا شيء ا ل ز ا س ك ا ل له م ن أمر ا ل د ن ي ا الآخرة أم أمر من قال من أ م ر الدنيا ولا من أ م ر ا ل آ خ ر ة ا ل خ ل ي ف ة قال مالي و ا ل آ خ ر ة ا ل آ خ ر ة د ي ما حقته ولا بيقدر ي م ش عليها قاله ل من أ م ر الدنيا قال الدنيا ما س أ ل ت ه ا من يملكها فكيف أ س أ ل ه ا من لا يملكها ياخذ التوكل و ا ع ت م ا ل على الله م ا د ا ان يتعلق قلبه بالبشر سالم ده دخل على ح ج ا ك الحجاج طبعا زول بتاع امتحانات كاتب على زول الموت دار يعدموا ما زول واجب اقف على الحجاج اقلهم قاعدين جسالم الحجاج ج ل س له جسلم عليه و ق ا ع د الحجاج قال ي سالم اترى هذا الرجل قد حكمت عليه بالقتل واريدك انت ان تقتله انا حكمت على زول امي يم موت قال فيما في شنو يعني اترى في شنو قال أ غ ض ب ن ا بزعنا ل قال علي به شل من ه س ي ت وسعر ا ق رجل س ل ك ت له ط ل ع ب ب ر القصر قال له أ ص ل ي ت ا ل ف ج ر اليوم في ج م ا ع ة الرجل قال نعم اني قال الى د ا ر ك م ن أ ي س ك ة أ عجبتك أ م ش ي بيتك أ ي ش ه ع ي ب م ش ي ا ل بيت أ ن ا فكيت مش ذاك الريس ئ أ ن ا ذ ا ت الريس فكيتك م ش ي فكار طوالي وما شرف رجع تاني جوه القصر قعد ا معه السيف زي ما هو ف ي ه ما فتحه ا ل ح ا ج قلت عرفه ما ي ا لانه ه رجبه و زون مش سرعة قال له اقتلته قال لا قال وكيف وقد اطعته إنت قال له حدثني ابي قال عن ب ب د الله ام عن جدي والله عنده جد عنده رح يقول جدي ياخذ جد ت قال ه ه ي دعوه من خ ط ا ب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 ب ع د ي ن يحصل الله يحفر له ويدمره ل أ ن ه م تعدوا على من في ح م ا ي ة الله بعد ذلك يقبضوا ج ي في ح ف ر ة بعد القصور يقبضوا في ح ف ر ة ل أ ن ه تعدى على حق الله ويدمذل وتلفز وهكذا ل أ ن ه ي خ و ا ن ا د ه لما ي ق و ل غ ت في ذ م ة الله معناه م ت أ ك د انه ز و د ه في منه يعني هنا م ا يصد الفجر يكون مقتنع بانه هو في منه ما ب لا و ز أصلا أ هل شفتك ي ج ل ا م ك ا ل ر ئ يكون س ولا ذ ي ا يقوله ملاوزا لأنه مقتنعينه لا ر يجب ان يكون ملاوز يا هوي انت في ذ م ة الله ويعرف ف حمايته بجيك و ة يقول ان يكون أعتبي رجل ذ م ة الله فقال الحجاج عاما شنو فطاطا الحجاج و ر أ س ه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 صلى الله تعالى أ ن يوفق وان يتقبل وان يعين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خ ي ر على حسن استماعكم وجعل الله و إ ي ا ك م من العابدين وجعل الله و إ ي ا ك م من المستفيدين نسال الله تعالى أ ن يحبب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن و أ يزينه في قلوبنا و أ ي ك ر ه إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا و إ ي ا ك م من الراشدين ويجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومه وتفرقنا من بعده تفرقا معصومه و أ ن لا ي ج ع ل ف ي ن ا ولا من بيننا شقيه ولا محرومه و أ يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه هو, هو نعم المولى ونعم المجيب وصلى الله وسلم وبرك وصحبه وسلم الله على الآله نبينا محمد وقال الشيخ ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد, منك الجد, الجد بمعنى المكانه والحظ والنصيب والقوه والرفعه والمكانه العاليه بمعنى اللهم لا مانع لما اعطيت يا الله اداه الدين ذا و لا م ع ط ي ة ل م ا م ن ع ه ن ا ف ي ز و بدخل ل ن زي الرئيس لحسا مسخر ا ا بيدي يقولك كيف ل ر ئ بيدي بينفع لكن إلا الله يكون ما م س ه و لا ينفع د ي ك ك ا ل س شنو ذا الجد أي صاحب ا ل أي منك ك ا والقوة والمنصب م ن الجد أي من ك من رفعتك إ ل ا بعد أ ن ت أ ذ ن له و من ذلك قوله ه تعالى و أ ن تعالى جد ربنا جده يعني ش ن و مكانته ورفعته وقوته فجد الشيء رفعته لا ينفع صاحب مكانه ان لم تيسر أ ن ت ذلك له يا صاحب ا ل م ك ا ن ة ا ل أ س م ا ء هذا معنى ولا ينفع ذا الجد منك ر ج د نعم أشهد ا ل ل ه أ نعم ي أحب أن أ ب د ولكن كل بدأت قياما أو كلما قياما صياما بدأت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 د و ا ء أ د ل ك عليه أ ك ث ر من التبرؤ من الحول و ا ل ق و ة والافتقار إ ل ى الله ف إ ن ه أ ق ر ب طريق يا حي يا قيوم برحمتك أ س ت غ ي ث أ ص ل ح لي ش أ ن ي كله ولا ت ك ل ن ي إ ل ى نفسي ط ر ف ة عني ي فانت تحب الله وتريد أ ن تتعبده وتظن أ ن ك يمكن أ ن تتعبد الله ب د و ن ه استعن بالله والجائزه واجعل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 على ا ل ع ب ا د ة وحاول وجاهد النفس ولا تمل عباده الله عز وجل、نعم. الشيخ توطيحاً نعم مثال عدم الزواج حتى يتوسع الرزق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 لذلك يقول ا ن القيم ترك الاسباب زندقه زول يقول انا رزقك جيري في بيتي ه لا امشف تحت لي دكان ولا بغرلي جامعه ولا بتوظف بس انا قاعد في مثل ولا بزرع لي و ظ ا ه رزقك برا وجيني كويس هذه زندقه زول زدق ايوه والتعلق بالاسباب شرك وال... والصواب اتخاذ الاسباب للتعلق بها واتخاذها أ ن ت ك و ن ا الجوال في الجوال دا. دا ال... في الجوال ولكن ي ا الجوال يكون هذا ا ل ج و ل يكون هذا الجوال يكون هذا ل و ا ل ي ك و هذا ا ل و ظ ي ف ة د هذا ا ا ي ك ن هذا ا ل ج ا ل ي ك ن هذا ا ل و ا ل ل ه ك م الجوال يكون هذا ا ل ج و ا ي ك ن هذا الجوال يكون ه ا الجوال يكون هذا ا ج و ا ل ي ك و هذا ل و ا ل يكون ا الجوال يكون ا ا ل و ل يكون ا ا ل ج و ا ك و ن هذا ا ل ج ا ل ي و ا الجوال يكون ه ا ا ل ج و ا و ن هذا ا ل و ل يكون هذا ا ل ج ا ل يكون هذا الجوال يكون هذا ا ل و ك و ن هذا ت ل ج و ا ل يكون هذا الجوال ي ك و ي هذا الجوال و ن ا ل ج و ا ي ن هذا الجوال و ن ه ذ ج و ا ل لكن أ ل ا تكون ا ل أ س ب ا ب في قلبك أ ن تكون في يدك ك وهذا ي س و هو هذه ا ل م و ا ز ن ة ا ل ص ح ي ح ة وهنا أ و د ان اقول شيء إنه ترك ان ل الإشكال أ س ب ب ا شوف و ي ترك ا ل أ س ب ا ب وعدم تعاطيها فيها عدم التعامل مع الشرع لان الشرع جعل كل شيء ب أ س ب ا ب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 في, في دمشق بالله في ك م ش ق ناس كانوا مشوكه كان دادي كويس وناس كانوا طاروا طيران و أ ي ز ا ل مش زين ح ب و ي لكن ه الزق دا فوق عشان كتر ق و ر ع ن د ه عمار وزور ع ن د ه قطيه دا شي فوق لو كان تحت ق ط ع ل قطيه كان قلت عن عمار بالنص كان ق ا م ت حرابات ب ا ل م ن ا س ب ة ل ك ن ه في السماء رزقكم وما توعدون قال ف ر ح ا ل أ س ب ا ب وعدم ا ل أ خ ذ ب ه ا حتى باليد ومباشرتها ز ن د ق ل ي ه ل أ ن ه ا تعطيل للشرع يعني مثلا الزواج الزواج الزواج سبب للذريه ة السبب شنو؟ الزواج سبب شنو ش لن تكون هنالك ذ ر ي ة إ ل ا بالزواج ربو كيد ذ ر ي ة بدون زواج كويس لكن جعل هذا سبب شرعي ت ع ط ي ل و تعطيل للشرع يعني زوجي والله أ ن ا م ابعبس و ب ل غ ذ ر ي ة ك ل ه م ش ي الملجا ل ج م ل الملجا ل ج م ل وين جوعان طريشنو زواج وما حيقو حقين ما بيقو ح ق ه الذي يرثه وشنو ويرثه م ف بابل د ي بدأ ا وحيد ذكين زول لك مبزوك ا ما نحب هل ى ا ل أ و ل ا د كيف هاي ك ا ل أ و ل ا د اذا ه ز ي ر ي ل ق ى ش ا ف ع يصبح ا ل صبحي ا عيني تسير ا ل ر ي ل ق ى ج ل و ش ا فعلا ش ف ع كيف د ه ب يشفع ب ي ج و ك د ه و ل و ي زوكتا و ا لماذا ر ستا م ر ت ج ي ب زوليا ب ر ض و ي ع ن ي ل و لو ق ع د ت ا ل م ر س ل ت ف ر ج ل ت ز وعتز د عشرون تلك ي ف م ا ب ت ج ت لا بد من ا ل أ خ ذ بشنو ب ا ل أ ل ب ا ب ارزق ل الزول قاعد في ب ي ت ه يقول لك بس افتح ا ل م ر ارفع ت ب ة ل م خ د ة ارجعلي ة كل يوم عشر أ ل ف والله ليكون معاك شنو معاك سفلي وبعدها بتمشي بوين بتمشي بوين تجيبوا دكان ما تجيبوا دكان براوي ج ي ن م ت ع ن براحت لا بد ان تعمل شيء حتى ن فول تحرك ت ح لو القروج ا ج تسعى ك بغير أ ب ب بد بد الأسباب ا لا لا تأكل أن ت من ف ط ي الرزق ت س ع ا ل هذا فيه عدم اطمئنان لعون الله ل أ ن ه قال ثلاث حق على الله عونهم ناكح الذي العثار يا الله صلى الله يريد عليه وسلم قال حق على الله ولا يوجب, لا يوجب احد على الله حق إ ل ا حق أ و ج ه الله على ش نفسه قال إ ن ه ح ي ع ا و ن ه الله أ و ج ب على نفسه ايعاونك ت تقول لحد ما أنا ت ر لحد متين هذا ضعف وأنكح والصالحين وإيمائكم ليكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع الأيام منكم من يغنهم من عبادكم فقراء الله فضله عليم سؤال عن بعض ا ل أ ع م ا ل التي فيها وجود م ض ا ع ف ة مثالا ل ل ب ا ر فيها الحديث عن صلى ا ل صحى ب و م ج ل س يقول الله حتى اطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له ك أ ج ر ح ج ة و ع م ر ة ت ا م ة ت ا م ة ت ا م ة هل تعادل الحجه الحجم ا ل ع م ر ة في كل شيء طيب、سؤال. نعم فقه هذه ا ل أ ع م ا ل أ ن ه ا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 لا تجزي يعني ما حجه ا ل إ س ل ا م في العنق لا تجزي عن حجه ا ل إ س ل ا م في الجزاء في, الجزاء يعني في الثواب ج ا ا ء يعني في في كن؟ ل و ا ل أ ج ر و ل ي س في الشنو في اجزاء ل إ ولذلك مثال ا ل أ ع م ا ل الغرض منها ك م ي ة ا ل أ ج ر الكثيف وليس الغرض منها أ ن ه ا اجنو انها تجزي عن الحج وعن العمره ولا يساوي من ذهب وحج واعتمر بنفسه زول م ش ر ق اعتبر بنفسه ودفع قروش وتعي ونصب واخلص ا ل ن ي ة وطاف وسعى زول قاعد هنا في م ح ل ذا في الصحافه دي ما ق ا د ي منا ص ل ا كل يوم بعد الصبح يقدم ح ص ل ذا لا يجزي لا يجزي عن الحد وعن ا ل ع م ر ولكن في شنو في الجزاء في الثواب وفي ا ل أ ج ر نعم